إلا من خطف الخطف فتاتبه شهاب ثاقب فاستغفيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب والعجب يتسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون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 اِذَا مِتْنَا وَثَنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَأَوْهُ فِي سَوَاءِ جَحِيمٍ قَالَتْ ٱللَّهُ إِنَّكِ كُنْتِ تَزُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّكَ لَنكُنْتَ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ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 أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن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 وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطن من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين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 فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه من العراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أني ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنا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 وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّ